يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابِهِمْ وَأَبَارِيقٍ مِنْ مَعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْذَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِنْ مَا يَتَخَيَّرُونَ وَنَحْمِي طَيْرًا مِّمَّا يَحْتَهُونَ وَحُرًّا كَأَنَّ ثَمَنَ النُّؤُلِ الْمَكْنُونِ جَزَا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا نَغْوَى وَلا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ يَمِينٍ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا نَقْطَعُهَا وَلَا مَمْنُوعَ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِن جَعَلْنَاهُمْ أَنبَكَرَ عُرْبًا أَجْرَدَا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ فِلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَفِلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ إِذْ سَمُومٌ وَحَمِيمٌ وَظِلٌّ يَحْمُومُ لَا بَارِجٍ وَرَكِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ عَظِيمٍ فَجَاءُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ